فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم فقه الصيام. الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد ولنيني فقه الصيام مونتاج وإخراج بالقيس بنت بابا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أيها الاخوه الصائمون تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأشر نتناول معكم في هذه الحلقة الحديث عن مثبتات شهر الصيام فللصوم مثبتات توجب على الشخص صيامه وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال الباجي تقديره إتمام الذي قبله ثلاثين فبكمال شعبان ثلاثين يوما يثبتوا صيام شهر رمضان فمعناه أن الشهر قد حان أي شهر الصيام وكمال شعبانه هو أحد المثبتات الشرعية للشهر والمثبت الثاني هو الرؤية فرؤيه عدلين لشهر الصيام توجب القيام بهذه الدعيمه ولذا يقول خليل في مختصره يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر إن لم بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مجتهضة وعمئ نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء بأمره ذكر في هذا النص أن رمضان يثبت بكمال شعبان ثلاثين يوما وصمي رمضان رمضانا لأنه يرمض الجسم أو الذنوب أو فرمضان يرمض الجسم والذنوب لأنه يكفر السيئات ولذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ولذلك للصيام فوائده العديدة ومنها تكفير الذنوب لأنه يدعو إلى التقوى كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات أي صوموا أيام معدودات فالتقوى الذي هو الخوف من الجليل والعمل بما في التنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هو من ما يقتضيه ويدعو له الصوم لأن الصوم يكسر شهوة النفس عن اتباع شهواتها وفيه تصفية مرآة العقل وإذن فهو له هوائد عديدة بالإضافة إلى كمال شعبان كما رأينا يثبت برؤية عدلين والعدل هو من يشتنب الكبائر ويتقي الصغائر في العلبي، ويتقي المباح إذا كان يقدح في الشهادة العدل من يشتنب الكبائر ويتقي في العلب الصغائرة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان فهل العدل إذا رأى الشهرة وكان معه عدل آخر عدلان ثبتاني شهر الصيام وقد اختلف الأئمة فيما تثبت به الرؤية فذهب الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن الشهر يثبت برؤية عدل واحد ورأى الإمام أبو حنيفة أن المرأة تثبت شهر الصيام إذا لم تكن السماء صاحية لأنه قيد الرؤية للمرأة بعدم الصح أما الإمام مالك فيرى اشتراط العدلين واختلافهم هذا في بداية الصيام أي في ثبوت الصيام أما إيقاف الصيام أي رؤيه الشوال فالائمه الثلاثة بل الأربعة متفقون على أنه لا بد من رؤيه عدلين اثنين وذلك لما تختلف فيه حالة ابتداء العبادة عن حالة إيقافها فإيقاف العبادة لا بد فيه من جزم تام بينما رأى بعض العلماء أن تبدأ العبادة ولو بعدل واحد بل ولو بامرأة واحدة امرأتون عادلون وعدلون نشهب رايهما لرمضان يجب الصيام بكمال شعبانه أو برؤية عدلين ولو بصحو بمثلين ولو كانت السماء صاحية فرؤية العدلين تثبت الشهرة ولو في صحو السماء مقابل لو هو للشيخ سحنون وهو الشيخ عبد السلام العالم الجليل الذي كان قاضيا والذي دون المدونة وهذبها ونقحها بعد أن قام بإعدادها الأول أستاذب الفراد فسحنون هذا عالم إفريقية المعروف قال إنه ثبات رؤيتهما لا بد فيها من عدم صحو السماء وحيث كانت السماء صاحية فلا بد من رؤيته أكثر من عدلين هذا هو مقابل لو المذكور في قول خليل ولو بصحوين بمصرين وسبق عن رأينا أن لو تشير إلى خلاف مذهبي قوي وما في النص أقوى منه فقد قال الشيخ خليل في مقدمته وبلو إلى خلاف مذهبي فإن لم يرى بعد ثلاثين صحوا كذبا فإن لم يرى هو الشهر بعد ثلاثين صحوا معناها بعد ثلاثين يوما والسماء صاحية كذبا كذبا أي العدلان وعطل لأن رؤيتهما لم تك صادقة وفي نسخة كذبوا, كذبوا جميعا حتى المستفيضه وقال مالك بشانهما هما شاهدا سوء اي زور وعم إن نقل بهما عنهما يعني أن وجوب شهر الصيام يعم جميع البلاد قربت أو بعدت لها جدا كخراسان من إفريقيا برؤية عدلين فبرؤيتي عدلين مثلا يجب شهر الصيام على جميع البلاد قربت الأماكن أو تباعدت إذا لا يكتفى برؤيتي عدل واحد عندنا خلل يقول لا بمنفرد معناها لا يهبط الشهر برؤية مفرد معناها شخص واحد ولو كان عدلا تام العدالة لأنه احنا مذهبنا عن الرؤية لا بد فيها من عدلين اثنين لا بمنفردين ولكن تثبت بها الرؤية لمن لا لهم بأمره خليل يقول لا بمنفردين إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ومن رأى الشهرة يجب عليه أن يخبر به الجهات المعنية خليل يقول وعلى وعلى عدل أو مرجو بينرف رؤيته والمختار وغيرهما يعني أنه يجب على العدل ومرجوب العدالة، بل ورأى اللحمي أن غيرهما وهو الذي لم يكوا عدلا ولا مرجوب العدالة عليه الإخبار كذلك ولذا قال وعلى عدلين ومرجو بينرف رؤيته والمختار وغيرهما أي المختار عند اللحمي رف رؤيته غيرهما أي العدل ومرجوب بالعدالة فإن افطروا القضاء والكفاره هؤلاء الثلاثه العد اذا راى الشهر وافطر نرجو العدالة اذا رأى الشهر وافطر معناها شاف بدايه رمضان ولم يصوم وكذلك الاخر هو ما, هو ما هو عدل عنه مجروح إذا رأى الشهر فأفطر هؤلاء فإن القضاء فعليهم القضاء والكفارة إلا بتاويل فتاويلان إلا إذا كانوا متأولين فثمت تاويلين في الاكتفاء بذلك التأويل عن الكفارة وعدم الاكتفاء به والتأويل لا يصح إلا مشاهد ورؤية الشهر نهارا هي للليلة القابلة خليل يقول ورؤيته نهارا للقابلة أي للليلة المستقبلية فليس الماضية هذا إذا كان بعد الزوال اتفاقا وحتى قبله بعد المشهور وفي حالة ثبات الرؤية ولو نهارا فإن علاما أثبتها أن يصوم لأن الصوم واجب ويجب على من أثبت الرؤية للشهر أن يصوم قال خليل وإن ثبت نهارا نمسكه وإلا كفراءٍ إن انتهك فإن لم يمسك عدم مكفرا إن انتهك حرمة الشهر وإلا ان انتهك وإن غيمت ولم يرى أي غيمت السماء ولم يره أي الشهر فصبيحته يوم الشك تلك الصبيحة التي غيمت السماء ليلتها ولم يره الشهر هي يوم الشك ويوم الشك يحرم صومه احتياطا على أنه من رمضان ويمكن أن يصام في الأوجه الأخرى فيصام مثلا على سبيل العادة أو القضاء والتطوع خليل يقول في صومي وصيما عادة وتطوعا وقضاءا وكفارة ولنذر صادف لا وندب امساكه ليتحقق لا لتسكية شاهدين فقوله وصيما عادة أن يصام هذا اليوم على وجه العادة وعلى وجه التطوع والقضاء وحتى الكفارة لأنه ليس من رمضان أما صومه على أنه من رمضان فهو ممنوع شرعا لأنه يمنع أن يصام احتياطا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم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 أيام معدودات، فمن كان منكم مريضاً وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فقه الصيام. الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد ولنيني فقه الصيام مونتاج وإخراج بالقيس بنت